صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمَنُوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوحين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 ان الحسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى